لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى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 تَرَدَّ وَمَا سَلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ تَرَاكَ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى وَنَمِي وَلِيَفِيهَا فِيهَا مآربُ خُرَى قَالَ الْقِهَا يَا موسى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 أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا ولا تنيا في ذكري اذهبا إِلَى فرعون إِنَّهُ طوى قَوْلًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يُخْطَى عَلَيْنَا أَوْ أَن نُّقَى قَالَ لَا تَخَفَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى قال لا تطافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قَد جِئْنَاكَ بِآيَاتٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَسَوَّلَا قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا موسى.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 إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم سارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فَسَوَالَ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَإِلَكُمْ لَا تَأْفَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبَاءٍ فَيُسْعِي تَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى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 فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى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 ولو في جذوع النخل ولتعلمن تعلمون أن أشد عذابه قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فِيهَا فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إِلَى موسى أَنْ أسر فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ أَفْرِي وَعَجِلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ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 فَقَدَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ الْقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُ مَعْجِلاً جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَّا هُوَ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيْنَى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به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 ألا تتبعني فعصيت امري قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي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 وَاسْعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ أَسَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتقافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَقَافُضُ الظُّلْمَ وَلَا هُطْمًا وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَأَنْسَرْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وحيه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 فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وقفقا صفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة يشد وأبقى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 ولا تمدن عينيك إلى ما مسعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَنْزِلْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْلُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ الْتَقْوَى وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِن رَبِّهِ أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا